بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين امين تنزل من الرحمن الرحيم نازل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا صُمٌّ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ Wfi azanina wa qurun wa min bainina wa bainik hijab. Wfi azanina wa qurun wa min bainina wa bainik hijab. Tegmel innaa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 فاستقيموا إليه واستوۡفرو فاستقيموا إليه واستوۡفرو وويلٌ للمُشْرِكِين وويلٌ للمُشْرِكِين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الذين لا يؤتون زكاة وهم بالآخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أإنكم لا تذكرون بالذي خلق الأرض في يومين قل أإن ارْكُم لَتَدْفِنُونَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتي في أربعة أيام وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتي في أربعة أيام سواء للسائلين سوا إلى السائلين، ثم سوا إلى السماء وهي دخان، ثم سوا إلى السماء. فقال لها ول الأرض إتيا طوعا أوكرها فقال لها ول الأرض إتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين فَقَضَاهُم مِّن سَرَاسِمَاوَاتِهَا فِي يَوْمَيْنِ وأوحى في كل سماء أمرها وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بما صابيح وحِفْرا وزين السماء الدنيا بما صابيح وحِفْرا ذلك تقدير اللَّازِيز العليم ذلك تقدير Al-Aziz Al-Aziz فإن أعرضوا فقل آذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود فإن أعرضوا فقل آذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد إذ جاءتهم أرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله الا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلت به كافرون فإِنَّ بِمَا أُرسِلتُ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وقالوا من أشد منا قوة وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فكانوا باياتنا يجحدون فاغسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحساء فاغسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحساء لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولا عذاب الآخرة أخدا وهم لا ينصرون. وان عذاب الاخره اخذا وهم لا ينصرون واما ثمود فهدينهم فاستحب العمى على الهدى واما ثمود فهدينهم فاستحب العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب لهم بما كانوا يكسبون. فأخذتهم صاعقة العذاب لهم بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.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 حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبطارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشاهدتم علينا وقالوا لجلودهم لمشاهدتم علينا قالوا أتقن الله الذي أتقق كل شيء قالوا أتقن الله الذي أنطق كل شيء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظهركم ولتُم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ولكن ولتُم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون Wahai kamu الَّذِي nukum, بِرَبِّكُمْ berniat فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ telah berubah, jadilah kamu dari orang-orang yang kalah. Wahai kamu yang أَوْ مَتَوَلَّهُمْ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ بَثَّ وَلَهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُرْتَبِّينَ وَإِن يَسْتَعْجِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُرْتَبِّينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِ وما خلفهم وقينا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيدهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون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 ذلك جزاء أعداء الله النار. لهم فيها داو الخلد. لهم فيها داو الخلد. Jaza' bima kau bayaatina yajhadun. Jaza' bima kau bayaatina yajhadun. Waqal al-ladzinnakfaru Rabbina arin al-ladzinni awalana min al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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحذنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تخذلو وابشر بالجنة التي كنتم توعدون وابشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من وفول الرحيم نزلا من وفول الرحيم ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السئية فلا تستوي الحسنات ولا السيئات ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياه لمحير الموتى إنه على كل شيء قدير. إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اعملوا ما شئتوا إنه بما تعملون بصير إن الذين كفوا بالذكر لم ما جاءهم إن الذين كفوا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد تنزل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما, ما من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياتهم فلو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياتهم أعجمي وعربي أعجمي وعربي Allahu للذين آمنوا دو وشفاء. Allahu للذين آمنوا دو وشفاء. والذين لا يؤمنون في أذانهم هؤلاء ينادون من مكان بعيد. هؤلاء ينادون من مكان بعيد. ولن قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولن قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإنهم لفي شك منهم ريب من عمل أصالح فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل أصالح فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلم للعبد إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثنوات من أكمامها. وما تخرج من ثنوات من أكمامها. وما تحمل من أنثى ولا توع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى ولا إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركاء؟ يقولوا آذننا كما مننا من شهيد. منا من شهيد. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ مَحِيصٍ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وإن مسه الشر يؤس قلوبه. وإن مسه الشغف يؤس قلوبه. ولئن أذقناه رحمة. من بعد وراء مسّت ولئن أذق له رحمة من من بعد وراء مسّت لا يقول إن هذا لي وما أظن وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَى وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عنده فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب الولي فلنذيقنهم من عذاب ولير وَإِذَا أَنَّا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبِيَانِبِ وَإِذَا أَنَّا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبِيَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كان من عاد الله ثم كفرت به. كل أرأيتم إن كان من عاد الله ثم كفرت به. من أضل من من هو في شطاط بعيد؟ من أضل من من هو في شطاط بعيد؟ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.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 الا انه بكل شيء محيط الا انه بكل شيء محيط قدم لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله